بوك تو أربعة وخمسون أربعة وخمسون خدوة التسوق ساتشو كريس خدوة ميندا أريد أن أشتري هدية اريد ان اشتري هديه. ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا. ولكن لا تكون كثيرا. يمكن ربما شنطه يد. أي, أي لون تحب؟ أي لون سبري تو تيتري. اسود بني او ابيض. اسود بني او دي دي تو اطارا. كبيره او صغيرة كبيره او صغيره. شيئًا لي أن أرى هذه أ لي أن أرى هذه قفازات أليس هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي تو خلوونوريا أو هل هي من جلد صناعي أو هل هي من جلد صناعي؟ قابوس من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا اس ganzakutre bit kharis هذه نوعيه ممتازة هذه نوعيه ممتازه خيلشانتا مارتلاتس يافيا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا ممضونس هذه تعجبني هذه تعجبني ويقيدي سآخذها. كموصلة، შესაძლებელია؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ ربما عنده. بالتأكيد. بالتأكيد. نغلفها كهديه نغلفها كهديه هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق